بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويبيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المسلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 يُقادعونَ اللهَّ والَّينَ آممًَا وَماَا يَقْدَعونَ إِا أَفُتَهُم وَماَا يَشعرون فِي قُل بَِّ رَبُ فَذَادَهُ اللهَّهُ مَوضاب وَلَهُم عَابُ أَلم بِمَا كانَوا يَكبُ وإذا كيل لهم لا تفتدوا في الأرض قالوا إنما نَحْنُ مسلحون ألا إنهم هم المفتدون ولكن لا يشعون وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ تَقُولُونَ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَرَأَيْتُمْ إِنَّهُم هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ وَإذاَا لَقَُّينَ آممَن قَاوا آممَنا وَإِذاَا خَلَوْ إ شَيافينهِمْ قَاوا وَإِذا خَلَ إ شَطينِ قَاالوا إِا نَحْنُ مُْتَهْذئون الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مَثلم كَمَثَ منَِّذ سقَدَنا رَم فَلَمَّا أَض أَثنَا حَلَهُ لَضَغ اللههُ بِنور لَدَغ اللههُ بِنورم وَتَضَكَهُم فيِيبُلمات لا يُبَق úc một nóng ấm lời chiều cho quay đi vui na chungọ luôn nào có đi h khi hình nó bỏ thì وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ طَمُؤُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا سهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا لَمْ يَكُنْ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الذين ينقضون عز الله من بعد ميساته ويقطعون ما أمر الله به أن يغفل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أنواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو اللَ خَلَقَلَكُمْ مَا فيِي الأبِ جَمِيعَْ سُم السَّوَى إلىلَ السَّمَاء إِثَ سوَوىهُم نسَدثَمَا وَ وَهُوَ بكُلِ شيءَيئٍ عَْ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 وَلَ إِ أَلَمُ مَا ل فَلَمُ وَعََّمَا آدَمَ الأثمَ أَكُلهَا قُم نارَضَهُم لَ الملَ إكَكِ صَقَالَ أَن بأون فَقَالَ أَن أنبئوني أنبئوني بأون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 فَلَمَّا آنَ بَأْسُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كنتم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض متقر ومتاع إلى حين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 هَانَ قَالِدٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَنْ تَشْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُو بِعَهْدِي وَأُوفُو بِعَهْدِي أُوفِي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 ولا تلبسوا الحق بالباقي وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين اتامرون الناس بالبر وتنسون ان فتقم وانتم تسنون كتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واستقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يتومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 اسَّقَطْتُمُ الْعِبْدَ مِن دَارِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَتَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوتَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ أَمْ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّنَّا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا شَيْءٍ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدا ودخول البابۃ الجدا وقول حظت انوفل لكم خطاياكم وكان جليل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعطاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناك مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بقلها وقفائها وقومها وعدتها وبطلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إِذْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ فَإِنَّ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من الله ذلكَ بأََّم كَوا يَكفونَ بِآياتِ اللههِ وَيَقُصُونَّ بّينَ بِ غَيلِ الحَقّ ذَلكَ بِمَا عق وَكانوا ييعسَدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلُوا مَا آسَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذَلِكَ فلولا تضل الله عليكم ورحمته لكنتم من القاتلين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قربة خاتئين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُسَّكِينَ وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْ سَبَّحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَسْتَخِذُنَا هُزُوَاتٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قُلُودْنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تَسْفُهِ وَلَا بِكُنْ عَوْنَ بَيْنَ ذَلِكَ تَسْأَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاتِحَةُ لَوْنٍ لَّا مُسْوَدّاتٍ وَلَا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإما إن شاء الله لمهتدون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 وَإِذْ قَالَتُّمُ النَّسَاءُ فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ نَاسًا تُمْسَكُمُ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ خَلَقَ بُلُبُ بُكُنٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَفَجِّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الماء وَإِن مَِّالَمَا يَذِبُ مِن خَشْيَة الن الله وَمَو اللههُ بِافِ عَنَا تَأْملُ أَفَتَقُ نَعُونَ أيأَ يُؤْنِنُ لَكُمْ وَقَدَ كَانَ فَركُم مِنهُم يَسمَعُونَ كَلَ مَ اللهَِّكُم مَا Tu nay yêuá phố naâu như giọng đi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 فَلَا تَحْسَبُوهُ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا نساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وبالوالدين إحسانا وبالقربا واليساما والمساكل وقولوا لناك حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم محردون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 ثَُّ أَنثُهَا أُول إثَقُتُلونَ آ قتَكُمْ وَتُخْرلونَ فَرٍ قَم قُم من بَرِهِ تَوهَونَ وَبِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَسُؤُكُمْ أَثَارَتْ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا في الجن في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما أولئك الذين اكتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون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 وَلِنكَافِينَ عَذَابُم مُهِي وَإذَا فِيلَ لَهُم آممِنوا بِمَا أَن زَلَ اللهَّهُ قَاوا وَلُونُؤمِنُ بِمَا أُمذِنَ عَلَينَا وَيَخ قَ جمَا وَ أَهُ وَهُو وَحَبُ مقَّقَ لِمَا نَهُم قُلْسَلنَ تَقتُونَأَ ب أَو اللههِ مِ قَبللُ إِكُ تُم مُؤنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا فَمِعْنَا وَعَطَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِمَا أُمِرْتُمْ بِهِ إِنْ آمَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِقًا مِنْ دُونِهِ فَمَنْ كَفَىٰ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 وَلَن كانَ عذواً وَلِجْبَرِيلَ لَئِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُ وَََّهِ وَظَل إِكَكِهِ وَوصُلِهِ وَجِدَرلَ وَمن كَلَ فَإِنَّم وَ عَدُ كَافين وَلَقَدَأًَا زَلنَّ إلَيكَ آيات بينات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 مصدق لما معهم لبنى فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا مَا تسلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 وَ bị la cho điأَ của ta lâuu ku á lam lâu أَ na آم وَ lama ku bà anh đi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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالْكَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصففوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بِمَا تعملون بطير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 وَقالَاةٍ يَمُود لَثَةٍ النَّ فَار على شَْءِ وَقَالَة فَارَ لَثَةٍ يَهود على شٍَْ وَهُمْ يتسْلُونَ كِتاب كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يعلممونَ ِمثللَقٍَ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 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خج ولهم في الآفرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِثُونَ بذُ السَّمواتِ وَالأَبضِ وَإذا قَب أَم فَإِن ماَا يَقُُ لَ قُم فَيَكُون وَقَالَ الذيينَ ل يعلَمونَ لَ لَا يُكَلّمُ نَولهَّهُ أَْ تَأتِنَا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيننا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا المطارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو الهدى ولئن استبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 إِذْ رَأَي إِلَيْكُم نِعْمَةً فِيهَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي صَدَنْتُكُمْ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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ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 تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا ودعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِعْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ افْتَأَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم فِيمَ انْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نا عينا واتحاق الىهم واحده ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لنا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم وَبِاللَّهِ صَلَّى وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِيبَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِشْحَاقَ وَيَعْصُوبَ وَالْأَتْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَطَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَنِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَبَتَ هَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَنُونَ سِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَثَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَثَبَتُمْ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 يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وتطل تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَدْرَانَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي في فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ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 وَإِنَّ اللَّهَ بِرَأْفِهِ عَنَّا مَا فَعَلْتُمْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَإِذْ تُమْكِنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَن لَّا يَكُونَ مِنَّا عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلَأُتِمَّنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ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 اذكروني انا اذكركم واشكروا لي ولا تنسوني يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين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 فَئِذَا قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعاء الله فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَحِدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّ دَاوَنِحُّبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ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 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ إِنَّ لَنَا شَرَّةً سَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ خَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تسبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انما يأمركم بالبر وتقوى والتحصاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً أم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات مما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم القنزير وما أهل به لغير الله فمن ابقر وغير باد ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم ان الذين يستمعون ما انزل الله من الكتاب ويتبعون به اهتداء فما هم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 لَْسَبِّاء تُ وَودُوهَكُمْ صِبَلَ المَشْلِةِ والْمَوْلِبِ وَلاك بِرومَن آمَنَ بِالل وَلكِ بِرومًا آمَنَ بِلههِ وَاليَوْمِآاحِرِ والالمَلكَةِ وَنْكتَابِ وََّ بِّينَ وَآتَ المَالَ على حُبِّه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقان الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الذُرْبِ بِالحُلِّ وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْغَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَسْقًا عَلَى الْمُتَّفِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَنَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ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 أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليطم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أنيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ علم الله أنكم كنتم تحسانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باتروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مِنَ الفجر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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحسام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي موافيت للماس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من استقى وأكل بيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تصلحون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَغْشَى السَّكِينَةُ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون كثنة وَيَكُونَ الدين لله فإن سهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات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 إن الله يحب المحسنين وأكم الحج والعمرة لله فإن أفطرتم فمسيت ومن الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِرِيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَلْتُمْ فَمَنْ تَمَسَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسَّيْتَرَ مِنَ الْهَدِيْتِ فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام في الحج وتبعته إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ التَّقْوَى وَاسْتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَادِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاثٌ أَنْ سَبْتَرُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال فَسُبْحَانَ رَبِّكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَحِيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَافِتَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب وَإِن كُلُّ هَٰذِهِ الْأَيَّامِ مَعْلُومَاتٌ فَمَن تَعَجَّلَ يَوْمًا فَلَا إِلَّا عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألز الفطام وإذا تولى تعاكي الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والمثل والله لا يحب الفتاد وإذا كيل له استق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يسلي نفسه بتغاء مرضات الله والله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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل اليوبونَ إَِّ أي فيِيَهُم اللههُ فيِي مُنين إَِ الغونه والمَلَ إشَثُ وَقًُا الأمْ وَإلَ الله ثُجَاءْ الأُم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 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويذخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوما خيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فدعت الله من نبيين اتْبَعَتْهُمُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَنَا النَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحف بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وجلدلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليسامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتب منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْتِ لْقُلْ فِيهِمَا مَاءٌ اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْنَامُهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ معك. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ستفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليسامات قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفكد من المفلش وَلَ شَ أَو الله ل أَغْنتَكُمْ إِ الله عَجدٍ حَكين وَلَا تَن فيِخُ المُشْرِكاتِ حََّ يُؤمنِن وَل أَمَةُم مُؤْمِنَةٌ خَيرُ مِن مُشْرركَثِ وَلَو أَعْجَبَتكُمْ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 فإلا تطاوع الناس جوهم من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقين نصاؤكم حرص لكم فأسوا حرصكم أن شئتم وقدموا أنفسكم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 لا يؤاخلكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخلكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربط أربعة أشهر فَإ فَاءُ فَإِن اللَّه غَكُور وَحم وَإِن عَدَمُ قَلَاقَ فَإِن اللهَّه سَعالم وَالْمُقَقاتُ يتَرََّّقْ نَ بِأَن فُ شِهِ ولا يحل لهن أن يستم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أُطْلَاقٌ مَرَّةً فَإِنْ سَاتَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يقافا ألا يقيما حدود الله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 فَإِن طَلَّقَهَا ثَلاَثَ حِلٌّ لَّهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَحِيضَ حَذَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حَلاَلٌ عَلَيْهِ مَا إِن يَتَرَجَّعَا إِنْ إن ظننا أي فينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم اللساء فبلغن أجلهن فأنسكوهن بمعروف أو ترجحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وَإِلَ قَلَّقُثُمُم إِث فَدَلَوْن أَجَلَمَّ فَلَا تَأْبُلُهُم نأَيْ يَ كِثنَ أَزواجَهُم نَّ إلَ صَبَوْ ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم آتد ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حوله كاملين لمن أراد أن يتم من وَلَ المَوْلودِ لَم لِقُ وَكِثْوَتُهُ بِالمَعْرون لا تُكََّكُ نَنفسْس إِلَّا وَصَهَا ل تُبَ وَوالِدَةُ بِ وَلَذِهَا وَلاَا مَوْلودُ اللَهُ بِ وَلَدِ وَعَلَ الوالِثٍ فإن أراد أفصالا عن سراض منهما وتشاور فلا زناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا زناح عليكم إذا تلمتم ما آتيتم بالمحروف والالتَّقُم اللهه وَلَمُون أَ اللهَّ بِنَا تَأعمللونَ بَقم والَّذينَ يتَوستَونَ منِكُم وَيذَرونَ أَذوجَية تَ رَضَّفنَ بِآافُتِه أَغْبَةَ أَشمُودٍ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنكثن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النتاء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا اِنَّ اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَا تَعْجَلُوا بِالْقُرْآنِ إِلَّا أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً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 وَمَثرُهُ إَّ علىلَ الموسِعِ قَدَرون وَعَلَ المُقتِ بِقَدرهُ مَتَعَ بِمَوكِ حًَّا على المُخْتِين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 ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المفقى وقرموا لله صانتين فإن خذتم فرجالا أو ركبانا فَإِلَّا مَن تَمَسَّكَ بِحَبْلِ اللَّهِ فَسَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عجيب حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعفلون ألم تر إلى الذين خرجوا من زيارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَنِعِمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ قَائِلُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ اضْرِبُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بَعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسع سنين المال قال إن الله اطفاه عليكم وزاده بشرة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واتع عليم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 فَلَمَّا فَتَلَقُوا تُبِجُنُدٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ من مِنِّي إِلَّا مَنِ انْتَثَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا من مِّنْهُمْ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بزالوت وجنوده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 وَلَمَّا دَرَجُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَقَتَهُمُ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَ الْحُكْمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اسْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كفر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 ولا يأود حبما وهو العلي العظيم لا إله سوى في الدين قد دنا الرشد من الغي فمن يسفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صان لها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 أَوْ كَمَلِئِ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّمَا يُحْيِيهَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم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 قال فخذ أربعة من الصير فطرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك تعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت تبعث نابل في كل تنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يتاء والله وافع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع ما أبى والله غليل خليل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 فمثله كمثل صفوان عليه سراب فأطابه وابل فتركه صلدا لا يقبرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 والله بما تعملون بطير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيم وأعناب تجري من تحتها الألهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِحْطَارٌ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيََّ مُقَدثَ مِن مثُم ف قُونَ وَلَسُم بِآخِهِ إِلَّا أَتُ يبُ فيين وَلَمُ أََّم اللهَّهَ وَن حَمدَ الشَّيطَانوا يَعيدكُ بُفَقَرَ وَيَأبُوكُم بِن فَحشَ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آفع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْتَ قَائِمٌ مِنْ سَقْتٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ إن تبدوا الصدقات فنعناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير لَْ تَلَ كَودَهُم وَلاكِ اللهَّلَ يَزتِ مَيْ يشَ وَماَا تُكِقُ مِن خَير سَلِأَافُسكُمْ وَماَا تُكِقُونَ إِ إلا الألَدَةِ غَ أَدِهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُصِيبْهُ وَلَا يُضِيعْ وَسَتُحَاسَبُونَ ۚ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعسف تعرفهم, تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا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 لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لا ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا ان ان مَنْ بَيْعَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَنَنْجَاءُ هُنُوعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَنَسِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَسْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وإن تبتم فَلَكُمْ رؤوس أنوالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميترة وَأَن تطدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَمٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق ففيها أو ضعيفا لا يستطيع أن يمله وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدا من رجالكم فإن لم يكونا رجلي فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إخداهما فتذكر إخداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكسبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحافبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 أنت مولانا فانقرنا على القوم الكافرين أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته